وَقَطَعْنَا هَٰمَانَ مُثْنَتَي عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَقَطَعْنَا هَٰمَانَ مُثْنَتَي عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ وأوحينا إلى موسائه استثقاه قمه أن اضرب عصاك الحجر فانبجتت منه اثنة عشرة عين فانبجتت منه اثنة عشرة عين قاد علم كل اناس مشربهم قد علم كل اناس مشربهم وظل ما عليهم الغمام وانزلنا عليهم المن والسلوى وظل ما عليهم الغمام قُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ قُلُوهُمْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَمَا وَلَوْنَا وتَرْمِي يَظْلِمُونَ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ, سنزيد المحسنين فَبََّلَّينَ وَلَُ مِنهُ قَْلًا غَيَّ كلَ لَهُ فَأَسَلن سَبَدََّّّينَ وَلَ فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون وَسألهُ عن القية التي كانتت هايرة البَحر إذعددون وَسألهُ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَثْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ إذ يعدون إِه كَذَلِكَ نَبُلهُم بِمَا كانَوا يَفسُقُون كَذَلِكَ نَبْلون بِنَا كانَوا يَفسُكون